ل أ لا لا لا لا ل ل ف ض ي الدكتور م ا ت النابلسي g a b r e كنت م ن الكافرين و ي و م ا ل ق ي ا م ة ترى ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ع ل ى ا ل ل ه و ج و ه ه م الاسلاميه Thank、oh, you.、Hey, hey.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 و س ي ق الذين اتقوا ربهم Oh. ا س ب ب ح ح و ن م د ربهم بينهم وقضي ب الله ح ا ل ح م د ل ن ى